ي ر و ح ل ان تكون م م ك ل ك ان تكون ممكنك ان تكون ممكنك ان تكون ل م ك ن ك ن تكون م ن ك ان تكون د ي ك ن ك ان تكون م م ان تكون م م ك ان ك و م م ك ك ا ل تكون م م ك ان تكون م م ك ن ان تكون ان تكون م م ك ن ان تكون ممكنك ان تكون ممكنك ان ي ك و ن م م ك ان تكون ممكنك ان تكون م م ي ن ك ان تكون ان تكون م م ك ن ان تكون ممكنك ان تكون م ك ن ك ان تكون م م ك ان تكون ممكنك ان تكون ممكنك ان تكون م م ك ن ان ت ك ن م ان تكون م ان تكون ممكنك ان تكون د م ك ن ك ان تمكنك ان ي م ك ن ك ان ت م م م م م م ا ل م ا ج واجي السويس في ع د ن ا م ل ي اللي ي ا ل ي م ا ل ا ص وعندنا ع ظ م اللي ا ت ن ا في البال اللي هي مي الكيما ه ل ا ث ع ج د ت ا اللي م ا ل ل ي م ا ي م ا ا ل ا ل ك ي م ي م ا ل م ي م ا ل ك ي ي م ا ا ا ل ك ي م ي م ا ل ك ي ي م ا ا ل ك ك ي م ا ا ل ك ي ل ك ي م ا ك ي م ا ا ل ك ي ك ي م ا ل ك ي م ا ا ي ا ك ي م ا ا ل ق ن ت هناك اشياء مثل ا ل ش ر و ع ت هناك ل هذه ا ا ت هناك ا ش ي ث ل هذه المشروعات هناك ا ش ا مثل هذه ل م ش ر و ا ت ه و ا ك ا ي ا ء مثل هذه ا ب م ش ر ا ت هناك ا ي ا م ل هذه ا ل م ش ر و ا ت هناك ا ش ا ء ث ل هذه المشروعات ه ا ك ا ل ه ذ ا ل ر و ع ا ت ن ا ش ي ء مثل هذه ل م ش ر و ع ا ت هناك ا ش ي ء مثل هذه المشروعات ه ن ا ي ا ء مثل هذه ا ل م ش ر و ع ا هناك ي ا ء م ل ا م ه ثلث ساعة أ ج ولكن ا ر و س ا ل هذا ل فالكفة ي ح هو مسيري ا ل أهلا؟ ومسيري ومسيري ه تلك ومسيري ا ه ثلث ثلث دي بلطانها ل أ س ومسيري اللي السببية والليل تبدا ب ت ا ع ب السيكس ي ل ي ا السيكس ل ا إذا ز م سيليا ب ت م ش ي معاك اللي ب ح ت ه ا على طول بتلات السيكس يظهر فيها السيكس بتاعها عام سبع شهور سبع شهور بقى ليها مين يظهر السيكس بتاع اللوز عند السينا س ي س ت خ د م ا اللوز عند السينا اللوز عند ا ل س ي ل ا اللوز عند السينا اللوز عند السينا اللوز عند السينا اللوز عند السينا اللوز عند ا ل س ي ن سبعه س و ا ل ل ي ه وكل سنه وكل ي ن ه وكل سنه وكل سنه وكل س ن ا وكل سنه و ي ل سنه وكل سنه وكل ن ه وكل سنه ل ى ف ه وكل سنه و ل حاجة ف ي سنه وكل ن في ا ل ر س ب ة وكل سنه وكل سنه و ك سنه وكل سنه وكل سنه و ن ه وكل سنه وكل سنه وكل س ه وكل ي ن ك ل سنه و ل س وكل س ن و ل سنه وكل سنه ل سنه وكل س ن وكل سنه و ك ن ه وكل ي ن ه وكل س وكل سنه وكل س ل سنه و ل سنه وكل سنه وكل سنه وكل سنه وكل س وكل سنه و ل س ن ل سنه وكل ن ه ه و ك ي ه و ك ه وكل س ه و ك ن ه و ل سنه وكل سنه وكل سنه و ل ع ن ه و ل سنه و ل س ل سنه ل ا ع يجب ان ي ح و ن ا ل م ا ن ا ل ب ان يكون ا ل م ك ا ن ل ج ب ا ي ل م ف ا ا ل ي ج ب ان يكون هذا ا ل م ا ن ا و ن ه ذ م ك ت ا ل ذ ب ان ي و ن ه ا ا م ك ا ن ا ل ي ي ج ان يكون هذا ا ل م ك ل ذ ي ان ي ك ا ل م ك ا ن ا ل ي ي ب ان يكون ه ا ل م ك ا الذي يجب ان يكون هذا ا ل م ك ا ذ ي يجب ا ي ك ا ل م ك ا ن الذي ب ان يجب ان يجب ان ي ك و ل م ك ا ا ي يجب ا يجب ان يكون هذا م ك ا ن ا ي يجب ا ي ر ب ا ب ان يجب ان يجب ان ان يجب ان يجب ان ي ج ان يجب ان ب ان يجب ان يجب ان ان يجب ان ان يجب ان ان ان ان ي م ن ا ان ا يجب ان ا ان ا يجب ان ان ان ان يجب ن ان ان ان ان يجب ان ان ان ان ان لانه يجب ان يكون هذا الجمال <سؤال> يجب ان يكون هذا الجمال <سؤال> يجب ان ي ك ن هذا الجمال <سؤال> يجب ان يكون هذا الجمال يجب ان يكون هذا الجمال يجب ان يكون هذا الجمال يجب ان يكون هذا الجمال يجب ان يكون هذا الجمال يجب ان يكون هذا الجمال <معزلة> المعادله تقوم ي بفتح ا ل م ع ا د ل ة دي ق و م بفتح ا ل م ع ا د ل ة دي تقوم بفتح المعادله تقوم بفتح ا ل م ع ا د ل ن وتقوم بفتح المعادله وتقوم بفتح ا ن م ع ا ص ل ه و ت ق س م بفتح المعادله وتقوم بفتح ا ل ن ع ا د ل ه وتقوم ب ك ت ا ل م ع ا د اما بعد في مكان ا ل منك افضل منك افضل ن ك ا ل م ب ا ف ل منك افضل منك افضل منك ا ف ل منك افضل منك ا منك ا ن ك افضل منك افضل منك افضل منك افضل منك افضل ن ك ا ف منك افضل منك افضل م ن ا ل منك ف ض ل م افضل منك افضل منك افضل منك افضل منك ا ض ل منك منك ا ف ض منك ا ف ض منك ا ف ض منك افضل م ن افضل منك افضل منك ا ف ن ك ا ل م ن اثنين وسته ناجح وخرج معاهم فوق السرعه و ع ج ت ي تحتها د ر ج ل و ق ت ي زي زي زي زي زي زي ز د ي زي زي زي زي زي زي زي ن ي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي ة ي زي زي ع ي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي ز خ ل ا ز ل زي زي زي زي زي زي زي زي ل ي زي ز د ر ي ز ص غ ي ر ة زي زي ح ي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي زي ز خ ل ا ز ا زي ي زي زي زي زي ي ز ن س م نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن ل م نعم نعم ن ل م نعم نعم نعم ن ل م نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن ع و نعم نعم ن ا م ن ع ل نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ل ع م ا ع م نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لكن ا ل ي ا ل س م ك ن ان ي ع ن ي ا هو مجرد من الضوء الى الضوء ا الضوء ا ل الضوء ل الضوء الى ا ل ض و ل ى ا ل و ء الى الضوء الى ل و ء الى ا ل ض الى الضوء الى ل ض و ء ا ل الضوء الى الضوء ا ل د ا ل ض د ء ا ل الضوء الى الضوء الى الضوء الى الضوء الى الضوء الى ل ض و ء الى الضوء الى الضوء الى الضوء الى ا و ء ا ل الضوء ل ى الضوء الى الضوء ا ل الضوء الى الضوء الى الضوء ا ل ا ل و ء الى و ء ا ل ا ل سبع سنين بقى س م ع سنين ايش بس سبع ك ن ي ن بس سبع سنين بس سبع سنين بس م س ل ع سنين ي بس سبع سنين هل ي بس سبع سنين بس سبع س ن ي ر بس ت ب ع سنين ل بس د ه ب ع سنين بس سبع سنين بس س م ع ر سنين خلاص لكن اكثر من سبع سنين لو الراي م الساحل اتكلم منه يوظفه لي هياكل الاحداث خلاص يعني حاجه عقد ي و ن مذكور ليه ا حاجه من احداث ل خلاص يبقى س ر ع سنين ده مهم اوي انا كده ب ا ل أ س ر ي ن ع ا ل ل و و القلب بتاعتك اللي اتعرفت اشوف بقى اللي هي بينه اصبع سبب ايد اوكي طاير قدي ا ي ن دول اكثر من الستين ولا انا مش قوم كده ايه ايه ايه ي ه ايه اصبع سبع سنين ث ا ل حاجه بنرمي فيها من العرض هي اللي و ا و اللي ه اللي هو اللي هو اللي هو ا ل ل و اللي هو اللي ا ل ي ه اللي هو ا ي هو ا ل م ي ه ا ل ب ي هو اللي هو ا ل ي هو ا ل ل هو اللي هو اللي ه ا ل ل اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي ا ل ي هو اللي هو اللي هو ل ل ي ه اللي ه اللي هو اللي ه ا ل ي هو ا ل هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي ل ل ي ه اللي اللي هو ا ل ي هو اللي ه ل ل ي هو اللي ه اللي هو اللي هو اللي هو ل ل ي هو اللي و اللي هو و ا ي ه ل ل ي هو ا ل ل ل اللي اللي هو اللي اللي ا ل ا ل اللي ه ل ل اللي هو و ا ل ل ه ا ل ي هو ا ل ل هكذا العرماد الثالثه و بعدين العرماد التالثه العرماد الثالثه نينيه والد عندها طالب معها يوم الدين و عمر طالب ثالثه نينيه ثلاثه عندنا طالبين انسان ولكن في م د ي ل ه م د ن ه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه م د ي ن ب مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه م د ي ن ة مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه مدينه م د ي ص ه مدينه م ه مدينه مدينه م ه م د ا ن ه مدينه مدينه مدينه م د ر ن ه مدينه مدينه مدينه ا د ي ن ه ل د ي ن ه مدينه م د ي ح ه مدينه م د ن ه مدينه د ي ا ه مدينه مدينه د ي ن ل و ل ق ي ه في خطيء او تفكير من الرسوم وقال ايه برد وابدا ما ب د ي س م للاجل ا ل ي ر و ل ا اجل اجل اجل اجل اجل اجل ا ل اجل اجل ا ج اجل اجل اجل ا ل ا ل اجل اجل ا ل ا ل اجل ج ل اجل اجل ا ل اجل اجل اجل اجل ا ل اجل اجل ا ل اجل اجل ا ج ا ل ا ل اجل اجل ا ل اجل اجل ا ا ل اجل اجل ا ج ا ل ا ل اجل ا ا ل اجل اجل ا ج ا ل ا ل اجل ا ا ل اجل اجل اجل ا ل اجل ا ج ا ل ا ا ج بقية على خلاص؟ يوم من فضلك يجب ان يكون الشارع مثل الثلاثه ة وعشرين س ي ق و ل ي ح ب ان يكون الشارع م 23 سنة خ ل الثلاثه وعشرين سنه ويجب ان السرن ع يكون الشارع ي ن مثل ا ل ث ل ا ث م وعشرين ق سنه الديفونت شاشه مع الباب ستين دراما كبير على الفور و بتقدرني ان اعملوها من عينيك انتا تبغا ا ل ي ديفو انتا شاشه تعالو ا مع الديفونت الديفونت ب ديفو انا جدالك من ورا عشان منعكش الواحد تعالي تقولي لو بنحط زي الممتعه عينيك ا ل ع ظ م ة الاولانيه دي اسمها كيليتون و ا ل ع ظ م ة الثانيه ة ي دي, دي اسمها كيليتون والعظمه اللي تحت دي اسمها الم كيليتون ا ل فيها كراثر معاجز تعال على ا ل ك ل ي ا ف ب و ن الكره اللي عايزين تعرفوا ان ي ليها خشه خ ة عرق خلاص الحته اللي ب و ق دي اسمها الخش بتبقي مصدمه عن الالياف بونز ب ر ش ي ه القصر خلاص بعد كده تعال على الاستيا ا ل ب و ن ز الاستيا الفبرز و اللي تحت ده اذا تغضب الى المعنى الصور عندئذ يكون بعض المتفاعلين ت ا ر ي المشكله في المدرسه ي ص ر في المدرسه يصير في المدرسه يصير في المدرسه يصير في المدرسه يصير في المدرسه يصير في المدرسه يصير في المدرسه يبقى ع ب ى طول ا ل م ف ر و د عن كل الريمس ب ر ض و بطريق ا ل ق ا ف ج تعالي نقوم السنين بقى في السنين بقى في السنين ب ق ل في ا ل س ر ي ن بقى في السنين بقى في السنين بقى في السنين ب ع ى في السنين بقى في السنين بقى في السنين بقى في السنين بقى في السنين بقى في السنين ولا لأ السنين بقى في السنين بقى في السنين بقى يقول لك خمسه عشر سنه يقول لك خمسه عشر سنه يقول لك خ ل س ه عشر سنه يقول لك ا م س ه عشر سنه ا يقول لك خمسه عشر س ن ة يقول ث لك خ م د ه عشر س ن ة يقول ع ن لك خمسه عشر سنه يقول لك خمسه ي عشر سنه ي يقول لك خمسه عشر سنه يبقى سته عشره سنة. سنة ولا لا لحم يبقى ست سنين بتمثيل يا سطى الدايره مع ست كريهه خمسه للتلات عرناصر ي الاتفادي اتصم ع لكن ي لماذا ر ب ي ت ح د ث عن افضل ه ي ه الحراره ل ن ش ولكن لماذا ه مع بعض تتحدث عن ي ا ة ا ل هذه الحراره ي ل خ ن وعندي هنا التفكير مديد بروفيلو كان تحت التفكير في البيت ولنا تحت التفكير الأولى وبعد حال؟ تعالوا ر ي ن الارمن ر ن أ و بعد كده م إلى د ف ي ع الترافيلة من 14 إلى 14. يقول في مع 14 سنة لانه ي د و ن بطل بتحيوني خمسه عشر عشر الراجل او ا ل ت ف ي ر اللي لها مضاي يلتقم مع الفاش بتاع ا ل ب ي و ت خلاص خمسه لانه فيهم سنين ثلاثه عمره ب د ا م ك ت ي عشان يحصلها ق و ل ك ت ع ا ي عندي ا و ر ه ده و م ل ن ه ا عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر ع ش ع ن د عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشر عشرشر عشرشر ع ش ر ر ش ر عشرشرشرشرشر ل ا ل ا د ا ء يمكن ان ي و ن هناك امر ان يكون ه ل ا ك ا ر ي م ان يكون هناك امر يمكن ان ي و ن هناك امر ي م ن ان يكون ه ن ا م يمكن ان يكون هناك ا ر يمكن ان ي ك ن هناك امر يمكن ان يكون ه ي م ان يكون ه ن ا ش ر ي م ان يكون هناك امر ان ي ك ا ك ا ر يمكن ان يمكن ان ي و ن ه ر يمكن ان يمكن ا يمكن ان يمكن ان يمكن ا ي م ي م ك ان يمكن ان ي م ك ان يمكن ان يمكن ن ي م ك ان ي ان ي م ك ي م ن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان ي ان ن ان ي ان ي ان ي م ن ي م يمكن ا م ك ان ي م ن ا ا ل ش ك ن يجب ان يكون هذا المكان يجب يلأكلوا ان يكون مع ا ل ش المكان يجب ان يكون هذا ا ل م ك ا ل يجب ان ي ك ل ه م في ا ل ش المكان د ن ة ج ب ان يكون هذا المكان ل يجب ان يكون هذا المكان ي ع ن ي كان ه ي ع ن ي ر ي العمر يريد العمر يريد العمر يريد ا ل ر ي س العمر يريد ا ل ع و ر ي ن ي د ا ل ع م ا يريد ا ل ل يريد ا ل ع ن ر ي ر ي العمر ي ر ي العمر ي ة ي د العمر يريد العمر يريد العمر يريد العمر يريد ا ل ع ل ر ي ا ل ع م ي ر د العمر يريد العمر يريد العمر ي ر ي ا ل ر يريد العمر يريد العمر ي ر ي العمر يريد العمر يريد العمر يريد العمر يريد ا ل س م ر يريد ا ل ع ر يريد العمر ي العمر يريد العمر و ر ي د العمر يريد العمر وعندما ن ل ي تفضل تتضعف على الاسفل ر ي ب ق ى س صار مثل الرساله ويجب ان تتضعف فيها المعتقد ولكن يجب ان يكون م ن ا ك اجمل من المسجد والتي تتحدث عن المسجد والتي تتحدث عن المسجد ف يبقى احنا كده و ص ف ن ا ا ل ه ا ر ا ئ ط ان هنسيب قيمه للخارج اللي هو السلسله ا ل م ي ه و م ه كده المفروض تغير فيها زيه والكتف هقولك ل س ر ع ه بالجريبين اللي هو اللعب بين النجوم والدم دروزمان اول ح ا ل ة ه ت ل ا ق ي فيه ثلاث حاجات موجودين في اوضه في ا ل م ن ط ق ة دي, دي, دي كده ايه هما ل ثلاث حاجات دول اول ح ا ج ة فيهم تربيتنا تربيتنا ت ر ب ي ت ا تربيتنا ت ر ي و ن ا تربيتنا ت ر ي ت ن ا تربيتنا تربيتنا تربيتنا ب ن ا ت ي ت ن ا تربيتنا ت ي ن ا ت ر ي ت ن ا ل س ب ي ر ي و م ا تربيتنا ت ر ي ت ن ا ت ب ت ن ا ت ر ب ي ن ا تربيتنا ت ر ب ي ت ا ت ر ب ي ت ا تربيتنا ب ي ت ت ر ي ت ن ا ت ي ن ا ت ر ي ت ن ا ت ب ي ت ن ا ت ي ن ا ت ر ب ي ت ا ت ر ب ي ت ا تربيتنا ي ر ي و م خ ل ا ص يبقى احنا عندنا هنا اول حدث في ه الجسم ل ترمكل و ي ت و ت بتاعت ش ا ل ل ن سوسل ل يبقى في المنطقة م ت ت و اصدرد فيه خلاص؟ يبقى ث ل ا ف ل بيت و تترمم هاي انجلتك او ا ل ا ف ل ت ا ن ي هذا ميزل أ ف ل ر ف ل فتحاول أ م ث ل ل ت ل ع ظ من الشمس لانه ميزل افلافل لين عايزه ا خ ل ا ص ف ل لين ع ا ي ل ه ا ب ي ر ة ي ت ا م تهويل قليله ل ل ه و ل ه و ل ه ت ب ر ع خلاص هاي هذا كمان ميزلنا على ب ق ك ن خ ل ص ن ا م نحيف ن ن ز ل على بوك ق و ع ا و ج ا ل ز ه لانهم ليهم رغم زيد و بنقول عليه رغم نافزم ر ا ه يقول ان ي ك i ن لدينا رغم ا s ه يكون ل ي ن ا ر ن ه يكون ل د ي ن s رغم انه يكون لدينا ر انه ك و ن ل ي ن ا رغم انه يكون لدينا رغم انه يكون لدينا رغم انه ي و ن لدينا رغم انه يكون ل د ي ن ر ك و ن ل ي ن ا رغم ا ه يكون لدينا رغم انه يكون ل د ي ا رغم انه ي ك و ل د ا رغم انه يكون ل ا رغم انه يكون لدينا رغم انه ي ك ن ل ي ن ا ر غ ك و ن لدينا رغم انه يكون ل د ي ا ر غ انه يكون ل د ي ن ت ر انه ي ك و ل د ا رغم انه يكون ل ا رغم انه يكون ل ا ر غ م م م يبقى دي هي اوصاف, أوصاف الميترويتس كال ما اصوات وحده اللي هي ا ل ل ع ه الرابعه لقالت ا ل ق ل ع ب ت ا ع ه م بتبقى م ط و طويله الانثروبوتيليوجرانتم بتاعها لونجا فبين يسموها دونيكوم سيثاني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 لانه يجب ل ان يكون المسافة دي لديك تأي م ا ن ولا ب ف ط لانه ي بزي و يجب ب ق ى في الميدل خلا اجي ان ي ليه شائر السبت تفرق بين مين مسلمين ش ا ن بين تفرق و بمين يبقى السبت بسرعة ايه دي ناخد على تعال كافة اول حاجه ازاي الابطال بتاعت ا ل س ك ة بتبقى صغيره لكن الراجل ده كبيره جياز كبيره وثيله خلاص صعب فعايز بعد كده ناخد بقى السكه حتى مش كلها على بعضها في اول حاجه نسج من فوق نسج من, من فوق ازاي قال اننا ن د و ل حوالي سوبر سيدر ريش من كرجالة كده درج الدرجة ش ا ي ت ي ن الفكره تنزل صار عن جوه ا ل تبقى ده ننزل صح يبقى دي وعي نمره سنين ن ز ل شويه ت م ب وليزر ا ن ج ل تلاقيها في الراجل بتبقى قرشه خلاص يعني تبقى انجل ع م ل ه تبقى شايفين هنا في انجل ت م ب و ي ز ر ا ن ج ل بتبقى شارب م ب و ي ز ر ا ن ج ل خلاص لكن في السلسه تبقى س ن ي ل وقرشه خلاص قادرين خ ي ة تعالوا كمان ننزل ش و ي ة هننزل ش و ي ة على ك ي ن تعالوا نشوف المستوى البروتس المستوى البروتس في ا ل س ت ا م بتبقى طياره وصغيره وسموش في الراجل بتبقى طويله لون وبتبقى راس زي د ا كده زي تشوف اد ايه المستوى البروتس وراس ليه بقى د ه زي ا تشوف اد ا ه المستوى البروتس وراس ليه ده كده هينا السير ومستوى البروتس هي بتبقى راسها فيها الرجال عموما بتبقى السير ومستوى ا ل ب ر و ت ل ب ت ا ع ت ه قويه جدا جدا ج ل ا طويله و ايه الفرع الساخن خلاص تعالي بعد كده ناخد ح ا ج ة مهمه اوي اسمها ا ك س ي ي ت الفونداينز موجودة على ا ي الشريمة ن ا ل م تحت هنا في ع البيت خ م المادنة هتلاقي ج ايه الفرعي ي بياتة الفتات ب يبقى مين شاي يعني شور و ب ر و س يعني انت اللي ف ا ت و ر يا ا ب ي ض ه خ ل ا س يبقى ز غ ي ا ه وطياره شور و ايه و ع ر ي ض ة ب ر و ت لكن تعرف الرابط تبقى ط و ي ل ة ضرب ونهار علشان متنفجاش تبني بالضبط السلس بتلاقى بنشره الشاي تلاقيها شايده على راسها اوفق قبل كده وشايده بيها و ر ي ل ن ليه دي متقعش ا من على البابها ت ق ع ش من على بناها لان عندها ب ق ا لما ل تقول ي ه لانه انك عندها الاطلنطس و ن في ل ده في في ده مع الـablanter و ا ل ا ط ل ن ل س و ا ل ف ا ل ط ل ي ي عدة لما ن عندها الـablanter ط ل و ا ل ا ط ل ن و ر اذا كانت المسؤوليه ع ن د ه ا لن تجد ايمانا لان الراجل عندنا مفروض ان يكون لدينا م ف ر و ان يكون لدينا مفروض ان يكون لدينا مفروض ان يكون لدينا مفروض ان يكون لدينا مفروض ان ي ك و ع لدينا مفروض ان يكون لدينا مفروض ان يكون ا د ي ن ا ج ف ر ي ض ان يكون لدينا مفروض ان يكون لدينا مفروض ان يكون لدينا مفتوح فقال لها ان الاخوه الصديقه قد لا يزال عنهم بما ان الاخوه ا ل ص د ي ن ه ف ت لا ق يزال انه طويلا وعنهم فلا ق يمكن السايفة ه ان يكون ا مؤمن و جيء و ا ف ت ل ا ا ا ق ي ل عنهم وخايف ه ا بسرق بين ا ل بيكت ايه مليونيتر ن قصة عرض ا ر و و ب ص يعني نص ايه نص سنت في ا ل ش ا ر التاسع حاجه ت ا ن ي ا كمان الكيبويد والنبي مهم اوي د ي الكيبويد الكيبويد برضه دي في الفول ايه في الفول ك ي ر ل اورادينسون يبقى ممكن انا من الفولت وعندينسون ممكن ايه من ل ف و ت اعرف ان كان فوتس ي م ي لا يا هالي ازاي اما لقيت في بويس سنتر يعني ج س ا مشهور كان النمو الرحم يعني كان ا ي د ازاي مش نازل ب ل ي م ا س ي ر ولا حاجه لا مفروض اعتفاؤ شوف الرحم ع اعرف ازاي اما عملت فيكشنين في الفوتس اراه يبويس ي ن ت ر يبقي في بويس سنتر يطلع في ن ه ا ي ة الشهر اللي ايه الشهر ا ل ت ا ل ي ع اذا عايزين ايه تقولونش والنبي ت ق و ل و ا زي لقد ي تم تصويرها ر اندو في المسجد ي ولكنها تم تصويرها في بويت المسجد وفي ا ع تكون ا ل م س و د الاخرى تم تصويرها ا في الفوت. أعرف الفوت إيه؟ من المسجد و الاخرى ا ممكن من ا ل ف و ت كمان ت ع ل ا ممكن ا يكون كود مثلا يقول له ايه في من النايل لان النايل مفروض قال لي قالك ي ق ل و ن ان النايل ا ل ش ا ر التاسع ي ر exceeds the tip o ب the fingers او b e y ا ل d the t ل p of ج ا e f i n ي في s نعم د المثلث القوس يجب ان يكون موجود في المولد تاسع شهور كامل النمو والراحه والنزل ح ت يدور في البيت اقوى من ي د و ه في البيت الابر فات ولكن قبل الدفت ا ا ا ل ل ت ي بل ي هذا س ل الامر ل ل يجب ن ان يكون ا في هناك بيشكاة و امر يبقى ا مسلسل دالي ن طمعه في ر ه الاختلاف و و ت ممكن اهلا بشوف احنا الاستبيتشن سنتر فيه مهم اوي ل الجاز دي تمنيه وتسعه ن وعشره قالي اول عينه ب ق عندي يقولك ايه في, في مع اللور ا ن د ز فيبيا يبقى دي ب ل ه سنتر يبقى نشتله خمسه بس لا يستله سبع ايه سبع شهور ولكن ي ل ا هذا كلم د هو ملف ده وممكن ل ان و ت ت يكون ج ي الرهرة إذا هناك فول تير اشياء اخرى في الملفات و ش ا و ي ي ن م فين المتحده و ي فين, فين ا م ا ي ش تحت من خلايا عشان ل يبان ش فيها على حسب السكه تاخد اوبليك حيظل ن فعض يبانش ا في أيوة. أيوة كل ما عض ما د يبانش سانعة وديه ل خدت اوبليك بس يا عم. لو ما أنا خلاص مش في الثانيه د يعني سايد برؤى و م د بك من دي من باين عندي بس حتى دي دي اللي كاتين بس بك بك اقول لو اشوف ي ادي هاي بينا يبقى ه عنده لور الثلاث سبعة ه ر قده ل و انا د الثمانية مصف كلكم ع ة ودي عندنا ا ف ر اندو اللي ا و بننزق ف من العشره ة ايه منتاقة ة طب اشوف انا قسم اللي مرة عشرة بقى اهم واحد هذا هو المكان الذي يمكنه ان يكون ه و ا ك منطقه من ا ل م و ا ن الذي يمكنه ان يكون هناك منطقه م ن ب ق ه م ن ا ق ه منطقه منطقه ا ن ط ق ه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه م ن ي ق ه منطقه منطقه ا ن ط ق ه منطقه م ن ل ق ه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه م ن ط ل ه منطقه منطقه منطقه ن ط ق ه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه ن ط ق ه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه م ن ي ق ه منطقه منطقه ا لكنك اللي فوقها التوبية م ك مع ا ت ا ل ت ل ي ش مع التوبية يعني د ث عن ا ل م ش ا وجلك دائم ا ه ط ي ن و اولا ا لن ي دي اهو ا تتحدث ل ف عن المشاهدين و ي ا بي التلف اهو اولا يقول معنى كده ده ايه ه د ي ا ل ت ل ا س ن ت ر اهو فلو شفنا ا ل ت ل ا س ن ت ر يبقى تابع ايه سبع شهور انتر ا ل ف ر ع ي ن ح ل ا لا ادي اللور اندوز ذاتي مشاكل كله د ي ر ازاي تلاقي اللور اندوز ذاتي مره اهو, اهو. يبقى دلور وصل فايف ايه فايف ملليمتر ايه وعلى طول ده ايه وزي انه و عندي اوضح, اوضح <تصفيق> ما ينكر ي ي اوضح ما فهمنا ي ن دا ك ي ل ل ده ي اللي في دي هي الفوت اللي في ن كده ي م ل ا ه ا ج ي ب انا ه لسنه ان ل لا ك لأ في قالك من في و واحدة ت اعرف حاجة ا بس النصف ي دي البول هي ن ي ا تمام يبقى ننزيه انا ل و ق ل ت ننزيه يدير بس ما كالك ا لقد ك كامل ل يعني ايه ي كامل و ل اردت ان ي بقى ا ب عليا ل و ن مسؤوليه م يبقى ي ث ا ن في المسؤوليه ي التي ن اردت ل ان ه ل اكون خلاص ك مسؤوليه في المسؤوليه التي اردت ل ان دي اكون مسؤوليه مثل ت ذ ا المدير و ل د ي ر د ي ر مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير م ه ي ر مدير د ي د ي ر م د ر مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير د ي د ي مدير م د ي د ي ر مدير م ي ر مدير م د ي م ي د ي ر مدير مدير مدير م د م ي د ي ر مدير م د ر م ي ر مدير مدير مدير مدير مدير مدير مدير م ي د ي ر مدير مدير مدير مدير د ي ر مدير مدير ي ر ي ر ي ر د ميدير مدير ي ر مدير ميدير ميدير ميدير ميدير ميدير ميدير م اهلا ل بكتور ها ها ها ها ها ها ها ه و ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ه ي ها ها ي ا ها ها ها ه ي ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها فوق ا ه ن ها ها ها ها ها ها ها ها ها ح ا ر ا ها ها ها لا ت و ل ا ح ف ظ ه ا خ ر ت ك تاخرتك تاخرتك تشيلها مجرد مكتبتك تشيلها م ت ر د مكتبتك تشيلها مجرد مكتبتك تشيلها مكتبتك تشيلها مكتبك تشيلها مكتبك تشيلها مكتبك تشيلها مكتبك تشيلها مكتبك تشيلها مكتبك تشيلها مكتبك تشيلها مكتبك ا ش ي د ه ا ن ي ن فيه كل دي هي ايه ايه دي الكالكينيا دي الدراسه ايه مش ب ا فيها الموبيلز بر اللي عندي جوه بينهم اه م ت ف ي ش السنتر ه و بينهم يبقى دي عندي فيها ق و ل دي ك ا ل ك ي ن ي ا يبقى سنه كام خمس شهور ا ل و ح ي د ة اللي فيها في يو بويد ايه يبويد سنتر, في سنتر يبقى دي فيه فيه في بويد سنتر يبقى ده غير ايه يبقى ليه رايك في حلقه تانيه تبعت اقول لابص عالضفد من ا ح ي ا دي ب ر ض و اقول لابص مع ت ا ن ي ة هتبص على ايه هتبص على النيلز、ها. يبقى جرط ريش كده جرط ريش ك اللثه ل لأهم ة واحدة فتاك انه ا ي دي ب انا ي ع ش ا دي فيه حابسطه ولا اكيد ليس فوت ت ي ن ن الى اللترى شهور فيه كالكينية كيبوية اذا دلوقتي اغماتيور و ش ن سنطر قمنا الانترى يتين خمسناهم الكالكينية تعم ا طيب د عند ي نافيمة ينسى سمتي ايه التيليا و لو اندوز ومعانا ك كان نصف ي ي ا بعد و ر ي ب الولاده ة بقى ك سنه ف ي ش سنة نجوم طبعا سبات اكسفل دي ي ف كل اكسفكيشن م ث ل ا واخده ث ي ن ا السنة ا ت بس、التنر. طيب بعد ل و ل ا د ة س ن ن ة و س ت ي ن وسته ة و ي وسته ا ا ث ن ش ر ن عند ة سنة ي وسنتين رأيناك ايه حاجات وسستة الاندوز عند سنة الفرس و الاخر يحتاج الى ا ل م س ت ق في الى المستقبل الى المستقبل الى المستقبل الى المستقبل الى المستقبل الى المستقبل الى المستقبل الى ا ل م س ت ق ب الى المستقبل الى ا س ت ق ب ل الى ا ل س ت ق ب ل الى المستقبل الى ا س ت ق ب ل الى المستقبل ا ل ا ل س ن ة الى المستقبل الى المستقبل الى المستقبل الى ا ل م س ت ق w ل الى المستقبل الى ا ل م س ت ب ل الى ا ق الى المستقبل ا س ت ق ل الى ا ل r س ت ق ب ل الى المستقبل الى المستقبل الى المستقبل الى ا س ت ق ب ل ا ل ا ل م س و ق ب ل الى ا ل الى المستقبل الى المستقبل ا س ت ق ب يقول سيدي ي ش الفرنس عندي ثانيه اول ما ايه ا ل ي ب ع و ل ه في ا ل ز ف ي ن لولا عنده ا ر ي ج ي ا الكام ي ن ه ايه اثر عنده ا ر ي ج ي ا ا ك ا م سته وثالث سته الاثر عندهم ايه سهله يعني عطاها كده ادى ريجيا في المنظر ده و د ي عندي القلمه كده بالمنظر ده ي ك الثلاثين و ر عند سنين ي القرن التقليديه كانت عند تمثل ش التقليديه في ا ت و ا ل ا ن ذات ان ه و ا ل ت ع ل ك ل ي د ي ه في السنه ا ل ت ق ل ي د ي يوصل ل في السنه التقليديه ا لو وصل عرض دكتور هون بيبقى اسمه سبع ق د م ي ن اللي هو سن التمييز يعرفه بالسنين سنترال ايه انفايزر اللي هو اول وزهابيل ا سبيدل ايه الاجيز و ك م بعد او ك انترائي هي م ح الناجمه ا د ق ي م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 لو خدنا بالنا في ك ا إيه؟ س ي مين شايت هادي عندي ي ه قاله الهان الهان كانسل السود من بقى في ن عشان ج ا الميديا طبع ع ر ف بس ا ح ه ي دفعه ا ي بني ميني الارض ن مرضع يبقى اندل دي ايه معناه عمل اثنين عاطفال بريفرد ة اليه افازمس يبقى كله كام سبعه سنين أكثر. اكثر من سبعه اثنين ياخذوا عشرين سبعه ق ى عيال ولا ه ن ايه عيال اسم مجعف ر ة ة ل ا ح ن ا ق ل ن ا دي ا ر ف و ن ا دي يبقى دي ه ا علينا د في تانيه فيها صح الكلام؟ يتكالكين وخمسة مرتمانية سابعة فاح يعني ن نقال نقال من سنة من ه ديه ليه؟ ليه ا لا العاشة الاقل اكثر قولت واقل نهوات مقلوبة ونفسك الاندوز مقلوبة فلتير لك لك سنتين دي عليها دي مراتد عليها من مراتد من الجنب. ما بص عليها من الجنب بص هلأ ا ل كلام كده يبقى ليس ايه؟ ليس يعني ايه؟ دو ييرز. لكن لو ا ن ت هناك ن ق ر ي ب ا في السنه التي تقريبا في السنه التي تقريبا في السنه التي تقريبا في السنه التي تقريبا في السنه التي تقريبا في السنه ل ت ي تقريبا في السنه ا ل ي ه ق ر ي ب ا في السنه التي ت ر ي ب ا في ل س ا ت ي تقريبا في ا ل س ن التي تقريبا في ا ل ا ن ه التي تقريبا في ا ل س ه ت ي ب ا ف ل س ن ل ت ر ي في ا ل ن ه التي تقريبا في السنه التي تقريبا في ن ه التي ت ر ي ب ا ي ا ل ن ه ا ل ت تقريبا ي السنه التي ت ر ي ب ا س ن ه ا ل ت ر ي ع ا ي ا ل ن ه ل ي تقريبا في السنه التي تقريبا ف لقد تم تصوير فقط لان ا ف ر ن س ي ي ن ي م ان ي ك و ف ا ن ا ل ف ر ن س ي ان ك ف ل ا الفرنسيين ي م ن ان يكون فقط ل ا ا ل ف ر ن ن م ك ن ا و ن ف لان ا ل ف ر ن ي ي ي م ا يكون ف ل ف س ي ن ي م ك ان يكون فقط لان الفرنسيين يمكن ان يمكن ان يمكن ان ل م ك ن ان م ك ان ي ن ا ك ن ان ي م ك ا يمكن ان ي م ك ان م ان يمكن ان ي ن ا ي م ان ي م ي م ي م ك ان ي ي م م ن ان ان ن ان ان ان ان ن ان ان ان ان ن ان ان ان ان ن ان ان ان ان ن ن ان ان ان ان ن ان ان ان ان ن ان ا ان ن ان ا ان ان ان ان ا ان ان ان ان ان ن ان ان ان ا ان اجل من اجل الاجل الاجل الاجل الاجل ا ج ل الاجل الاجل الاجل الاجل ي ل ا ج ل ا ل ا ل الاجل الاجل ا ل ي ج ل الاجل الاجل ا ل ل ا ل س ج ل الاجل الاجل الاجل الاجل الاجل الاجل الاجل الاجل الاجل ل ا ج ل ا ا ج ل ا ل ا ج ي الاجل ا ل ا ج الاجل الاجل ي ل ا ج ل الاجل ا ل ج ل ا ل د ج ي ا ل ا ج الاجل الاجل الاجل الاجل الاجل ا ا ج ل الاجل ا ل ا ج ي الاجل ل ا ج ل الاجل الاجل الاجل ا ل ا ج الاجل ا ل ا ج ج ل ا ل ج ل ا ل ا ل ا ث ن ي ن د و ل ا ي ه مفروض ان دول ا ث ي ن د و ل مفروضا يعني او واحدة ت على المتابعه واحدة ن ولكن المتابعه ف ايه خلال؟ و د د ك في النص د هو ايه ا ل ا ف ت ر و ض ان ي اعمى حابة ا ل مفروضا ت ا دي ي ايه يا انتو خدتوها تمام قلتم على ا ل م ت ا ف واحد ثلاث ل ي ه 先生、1、2、2、2、3、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、4、 ويحصل ان يجي افراز يميز مع ا ل يومين او اذا ت و ز ي خ معناها وزن م ت ا خ د ة بس بتشارك ك ل م ا دي زي ما خاطب ف الديزلوتش ت مش ا ا بسيرت ا جبزي بفور يونيو, غير أبتر إيه. أبتر يونيو. طيب لكننا نرى ان هناك ف ا ي وين كل ل ه اجمل فيها معينه ي ن وشكرا ب د ل ا في ر ل هذه الاجزاء تتعامل ن ن د ايه, إيه مع ن يعني الاجزاء ف ت ر قدي عندي ي ميديا ن عندنا را وبعد اللي لتر افي لفي إيه؟ عشان ا ل ك ي في ا ل ي مجال ي د ك المسلمين ي ي ي ل م ت ع ب ك ك ر ة د ه ا س م ه الطريقه ا ل د ي ي ي ع ن ي ا ل ك ا ب يكون هناك م ا ل ي ا ل منطقه بدي منطقه منطقه م ن ل ق ه م ي ط ق <تضرق> ه م ن ط ق <تضرق> a منطقه منطقه منطقه م ن ط ق ر منطقه ي ن ط ق ه منطقه م ن ط و ه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه و ن ط ق ه منطقه و ن ل ق ه م ن ط ق ل منطقه منطقه م ن ط ت ه منطقه منطقه لقد قلنا احد اننا بحي يا نحن ا ا نتحدث مع ا ل عنه في الساعه العامه ي ي ب كون ونحن ن ت يا د ث عنه في ب بيل الساعه ا كون بيل ل العامه ي رد كان ا ل بقى طب ا لكن و ر القطار يناس ن يقوم ن ع ل فريد بمثابه ر ي المساعده في دي المستشفى يقوم بمثابه ا ل م س ب ع د ه في ا ا ل م س ع ش ف ى يقوم بمثابه ن ا ل م س ا ع د ك في المستشفى و ه م ي المال ا كما ترون و هناك نموذج كامل كابر وفرديه ومتاخر ومشمئه كبيره زي ا تبعتاشر وللافردجات تبعتاشر وللافردجات م ي ي ب ع ت ا ش ر وللافردجات ي ز كروكانسر تبعتاشر لباكنبيل كان 17. زي 17. تاخذت للافر اولا كانت ا خ ذ للافر كانت ت ق م ه تاخذت للافر م ت ا ا ر ك ا ن ا ل م ج ل ل ف ر كانت ل م ن ت ا ت ا ل م ش و ر ه كانت المنتجات المنتجات المنتجات ا ل م ن ت ن ت ا ت ا م ن ت ج ا ت ا ل م ل م ن ت ج ل م ن م ن ت ج ا ت ا ل م ل م ن ت ل م ن ا ن ت ج ا م ن ت ج ا ت ا ل ل ت ج م ن ت ج ا ت م ن ت ا ت ا ل م ن ت ج ا ل م م ن ت ا ت ا ل م ن ت ل م ن ا ن ت ج ا م ن ت ا ت ج ل ا ت ج ا ل م ل ا ت ج ا ل م ت ا ت خلي بالك لاكرا ل ا ت ك و ن دايت والارنه ل ي و ا ت هي ال والليتراتريكوانتر دي ا ب ق <تصفيق> ل ا ل قلنا إتكون ف ه ا اللاتر ت ن ي وإيه و ا القلمة والليسر و ي ال ن ت